اللهم صل والسلام على رسول الله وعلى اهله وصحابه ومن اتبعوا اللهم صل وسلم على رسول اللهم صل وعلى اهله ومن على رسول أصول في وسلم على رسول اللهم صل وسلم الله رسول وكان هذا المجلس في ليلة السابع والعشرين من شهر بالحجة من العام الحادي والثلاثين بعد الأربعمائة والألف من الهجرة و في آخر مجلس أه... حكم الإسرائيليات وما ما مقلنا إن إسرائيليات وما يروى عن اهل الكتاب من اليهود والنصارى و إسرائيليات الإسرائيليات هي جمع إسرائيلية نسبه الى اسرائيل عليه السلام هو يعقوب ابن اسحاق ابن ابراهيم عليهم الصلاه والسلام وغلبت النسبه الى بني اسرائيل لأن اصل هذه المرويات منهم فما جاء عن النصارى يكون في الغالب الأعم مرجعه إلى ما نقل عن بني إسرائيل عن اليهود ما <تصفيق> ممن ثمه تهرى تهديم مرويات بهذا الاسم الإسرائيلية <تصفيق> وقد وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله <تصفيق> وغالبه ما يروى عنهم من ذلك ليس به فائدة في الدين كتعيين لون كلب أصحاب الكهف ونحن ف... الأخبار المنقولة عن بني إسرائيل نعم تختلف على حسب الجهة فهي تنقسم او لها ثلاثة تقسيمات باعتبارات مختلفة ف... تنقسم اولا باعتبار الصحة وعدمها إلى صحيح وضعيف ويدخل في الضعيف الموضوع, الموضوع والمجذوب وتنقسم نعم باعتبار موافقتها لما في شرائنا من عادميه من من عادمها نم تعتبر موافقا لما في شرائنا من عدمه إلى أقسام ثلاثة قسم الأول الموافق لما في شرائنا القسم الثاني المخالف له والقسم الثالث المسكوت عنه يعني ليس في شرعنا ما يثبته ولا ما ينفيه. <تصفيق> وتنقسم أيضاً. النتبار الثالث في تقسيم الإسرائيليات. سنقسم باعتبار موضع الخبر إلى أقسام ثلاثة القسم الأول ما يتعلق بالعقائد القسم الثاني ما يتعلق بالأحكام القسم الثالث ما يتعلق بالمواعظ والحوادث التي لا تمت إلى العقائد والأحكام بصلة فما مثل به المصنف في تعيين لون كلب اصحاب الكهف يدخل في هذا القسم الثالث باعتبار موضع الخبر فهو من الأشياء التي لا تتعلق بالعقائد ولا بالأحكام ولا فائده من معرفتها ولذلك كان البحث فيه مكروها لما يؤدي إلى لما لما يؤدي إلى ضياع من ضياع الأوقات ولما يتسبب فيه من ضياع الأوقات. ما ينفع الجاهل به لا يضر الجاهل به لا يضر ثم قال المطمسين وأما تؤال أهل الكتاب عن شيء من أمور الدين فإنه حرام لما رواه الإمام احمد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء فإنهم لن يهدوكم وقد ضلوا فإنكم إما أن تصدقوا بباطل أو تكذبوا بحق وإنه لو كان موسى حيا بين أظهركم ما حل له إلا أن يتبعني وروى البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما انه قال يا معصر المسلمين كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنذر الله على نبيكم محضا لم يسب وقد خدثكم الله أن أهل الكتاب قد بدلوا نعم من كتاب الله وغيروا وكتبوا بأيديهم قالوا من عند الله ليستروا بذلك ثمرا قليلا أولا ينهاكم ما جاءكم من العلم مسألتهم فلا والله ما رأينا رجلا منهم يسألكم عن الذي أنزل إليكم نقول جزم المصنف هنا بحرمة سؤال أهل الكتاب عن شيء من أمور الدين وأمور الدين هي العقائد والأحكام. واستدل على هذا هذا الحكم بدليلين الدليل الأول حديث جابر رضي الله عنهما وحديث حسن لشواهده حسنه الإمام الألباني رحمه الله تعالى كما في الغليل ورواية أحمد هذه فقد جاءت من طريق مجالد ابن سعيد عن الشعبي عن جابر بن عبد الله ان أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كتاب أصابه من بعض اهل الكتاب فقرأه النبي صلى الله عليه وآله وقال أم امتهوكون فيها يا ابن الخطاب والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها نقيه لا تسألوهم عن شيء فيخبروكم بحق فتكذبوا به أو بباطل، ومتطرحكم بيه والذي نفسي بيده لو أن موسى صلى الله عليه وسلم كان حيا ما وسعه إلا إن, أن يتبع عنه وفي إثناده مجالب أبن سعيد بعيد ولكن الإثناد يتقوى مجال شواهد ذكرها في أرواي ثاني ما رواه المخاري عن ابن عباس رضي الله عنه استنكار ابن عباس على بعض من فحه اهل الكتاب فقال كيف تسألون اهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي انزل الله على نبيكم صلى الله عليه وسلم احدث الاخبار بالله هنا السؤال سؤال استنكاري كيف تسألون أي يسالهم استنكارا لصنيعهم فمنا يطلب رؤياهذا جيدا أيضا في حديث جابر ابن عباس هذا قد أخرجه البخاري منها. ما جاء في مواضع كثيرة منها نزار في كتابي الا تطعمي بكتابه من الصحيح تحت باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسالوا اهل الكتاب وهذا فجاءة في حديث جابر، وقد علقه المقاري هنا. المقاري رفض الجبر، مما يدل على استجاز المقاري في الجهر. هذا ايضا في كتاب التوحيد من تحت باب لم تحت باب قول الله تعالى كل يوم هو في شأن وما يأتيهم من ذكر من ربهم مخذفا وجلب حديثا اخر بن عباس وحديث جابر واثر بن عباس يدلان جلست على تحريم سؤال اهل الكتاب في امور الدين ولكن هذا التحريم ستتعلق بالمبادرة بالسؤال من أن إذا حدثنا أهل كتابي دون سؤال منها ستكون على التفقيل السابق المصفور في أفتان الإسرائيليات و ولكن هذا النهي قد يعارض بقوله صلى الله عليه وسلم حدثه عن بني اسرائيل ولا حرج فكيف يقول لا تسأل أهل الكتاب عن شيء وفي لوقت نفسه يقول حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج والذي يظهر في الجمع بين حديثين أن يقال بإحدى الأطوال الثالية القول الأول أن يكون النهي عن سؤال أهل الكتاب لأول التشريع حتى لا تختلط العقائد والأحكام المنزلة في سريعة الإسلام لما روية عن أهل الكتاب ويقول الإذن بالتحديد بعد أن استقرت العقائد والأحكام. نعم <تصفيق> القول الثاني ان يكون الأمر او الإذن للتحديث عن بني اسرائيل فيما هو دون العقائد والأحكام. في القصص المجردة والعبر وما جاء من اوصاف كذا وكذا الى اخلي القول الثالث ان قوله حدث عن بني اسرائيل ولا حرب أي حدثوا عنهم ما وافق شرعنا وأما قوله لا تسألوا أهل الكتاب فهو على بابه على أصله أي لا تسألوهم عما أشكل عليكم مما لم تجدوا له إجابة في شرعنا وبين العل في هذا بقوله صلى الله عليه وسلم لن يهدوكم وقد ضلوا يعني ما أشكل عليكم لن تجدوا في لن تجد عند اهل الكتاب الهدايه الى بيانه لانهم ضلوا فكيف يهدوكم وفاقده شيء لا يعطيه صح. ولكن عليكم بكتاب ربكم وبسنة نبيكم كما قال ابن عباس وكتابكم الذي أنزل الله على نبيكم على نبيكم سؤال الأحدث والأخبار من الله من يشبه و هناك من رأى اباحه سؤال أهل الكتاب مطلقا استدلالا لظاهر بعض الآيات في كتاب الله نحو قوله تعالى فإن كنت في شك مما أنزل إليك فاسأل فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك وقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين وقوله ونحو قوله وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ونحو قوله واسأل من أرسلنا من قبلك من رسولنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون إلى آخر الآيات في هذا الباب هذا بجانب إراد القرآن لبعض الأحداث والأخبار عن بني اسرائيل وعن غيرها من الأمم السابقة كما قص الله علينا ما حدث بين الحواريين وعيسى عليه السلام كما في سورة المائدة إصالا الحواريون إصالا الحواريون يا عيسى ابن مريم هل الصديق وربك أي ينزل علينا مائدة من السماء نعم ونحو قصة أصحاب الأغذود في سورة الغرور وكذلك ما ثبت في السنة من قصته علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم من قصص بني إسرائيل نحو حديث الأبرس والأعمى والأقرى الذي أخرجه البخاري والحديث أبي هريرة ونحو سفة الثلاثة الثلاثة نفر الذين انطبقت عليهم الصخرة في الغار والذي أخرجه البخاري ايضا تم نحو جريش العابد فنقول إنما جاء في القران وفي السنه من اخبار عن بني اسرائيل هو حق وصدق لأن أخبار القرآن لأن أخبار القرآن والسنة كلها حق وصدق لا كذبا فيها وكذلك ما أمر به القرآن من سؤال بني إسرائيل عن بعض المسائل كان هذا من باب التقرير و ليس من باب إقرار او اباحه سؤالي مع الاطلاق أي من باب تقرير صدق ما جاء في شرعينا لشرع ما قبلنا. هذه المساء أو تقرير صدق الأخبار الوارده في شرينة وأنها قد ثبتت عند أهل الكتاب أيضا ولكن ليس في الآيات والأحاديث إباحة سؤال أهل الكتاب عن المسائل المتعلقة بديننا من مسائل العقائد والأحكام مما لم يأتي به سروره. تمر إن شاء الله تعالى بعد انتهاء أذن بعد انتهاء أذن الأشياء مباشرة إن شاء الله تعالى. مبارك الله. الحضرة ونعوذ إليكم. Oh, Oh mm -hmm. نعم السلام عليكم ورحمه الله قد بين ابن عباس رضي الله عنهما فيه الاثر المذكور العله من النهي عن سؤال اهل الكتاب وخطر هذا في علل ثلاث الأولى أن كتاب الله عز وجل الذي أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم أحدث الأخبار بالله يعني هو المتأخر في النزول عن كتب اهل الكتاب ففيه من الأخبار والعقائد والأحكام ما ليس في كتب أهل الكتاب فقد جمع في كتب أهل الكتاب من الحق وزاد عليها أشياء أخرى فكيف نسألهم وعندنا كتاب الله فيه خبر من سبق وفيه أخباره ما سيكون قبل قيام الساعة وحتى قيام الساعة وأخبار ما يكون بعد بعد الساعة وهو كتاب ولم نتب تمتد إليه يد التحريف العله الثانية أن كتب أهل الكتاب قد شابها التبديل والتغيير والتحريف فكتبوا الكتب بأيديهم وقالوا مدعين إنها من عند ليشتروا بذلك الادعاء ثمنا قليلا عرضا عرضا في هذه الدنيا من يغني عنهم شيئا في الآخرة العلة الثالثة أي, أي أهل الكتاب لا يسألوننا عما أنزل إلينا فكيف نسألهم نحن وقد أغنانا الله بما أنزله سبحانه إلينا هذا التقرير من ابن عباس رضي الله عنهما به ورده على أطلق القول على ابن عباس أنه من الذين أكثروا في الرواية عن أحد الكتاب دون تميير و هناك من الصحابه من اشتهر بالروايه عن بني اسرائيل يعني اهل الكتاب ومن هؤلاء كما اشتهر ابن عباس رضي الله عنهما ولكن المخفوض والمتبادر المتبادر إلى الذهن أن الصحابة ومنهم ابن عباس لم يرو عن أهل الكتاب شيئا يتعلق بالعقائد والأحكام و وان رووا شيئا من هذا كان على سبيل الاستشهاد لا على سبيل الاعتقاد آه. فقال البقاعي في كتاب له مخطوب بعنوان الاقوال القويمه في حكم النقل عن الكتب القديمه ونقل عنه الشيخ محمد الشيخ حسين الذهبي وزير الاوقاف المصري السابق رحمه الله تعالى والذي قتله الخوارج في السبعيات السبعيات من هذا القرن في كتابه الإسرائيليات في التفسير والحديث نقل عن, البقاع عن البقاعي أنه قال مطمو أن نقلع مني إسرائيل ولو كان فيما لا يصدقه كتابنا ولا يكذبه الجواب وإن لم يثبت المنطول أن المنطول للإعناف للاعتماد بخلاف ما يستدل به في شرعنا فإنه العمدة في الاحتجاج للدين فلا بد من ثبوته و... ولا شك من باب تحسين ضمن بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نعلم يقينا أنهم كانوا لا يعدلون عما ثبت الرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى من ذلك إلى سؤال أهل الكتاب كما انهم كانوا لا يفتون عن, عن أشياء السؤال عنها من باب العبث ولا فائده فيه وكثير من المرويات التي تروى عن الصحابه في اخبار في اخبار بني إسرائيل لا تصح من جهه فهي في الغالب تكون من قبيل الموضوعات او الضعاف فالصحابه كانوا افقه واعدم لتضييع اوقاتهم في هذه السببات من الامور مما جاء في هذه المرويات من السؤال عن لون ك... ك... عن لون كلب أهل الكهف كما ذكر المصنف وعن مقدار وحجم سفينة نوح عليه السلام وعن اسم الغلام الذي قتله الخضر وعن نحو هذه الأشياء التي العلم بها لا ينفع والجهل بها لا يضر. قد اتهم المستشرقون كبار الروام من الصحابه نحو ابي هريره وابن عباس وعبد الله من عمر بن عمرو بن العاص وغيرهم رضي الله عنهم اجمعين بأنهم نقلوا عن مكذوبة اشياء مكذوبه ومن وافقهم على هذا الكاذب على الصحابة هذا المجرؤ أبو ريه في كتابه الذي يسمىه بأضواء السنة المحمدية وهو الاولى ما يسمى الظلمات التي نسبها الكتاب أبو ريه في السنة المحمدية رضى على كتابي هذا عدد من أهل العلم منهم الشيخ محمد أبو رزاق خمدة بسم الله تعالى في كتابه ظلمات أبو رية أمام أضواء السنة المحمدين وقد ادعى أبو رية أن هؤلاء الصحابة من عبدال أبو ريرة من عباس وأبا هريرة وعبد الله عمر بن عمرو بن العاص، من تلاميذ تلاميذ كعب الأخبار، ومن ثم افترى عليهم هذه فريضة. وصفهم بأنهم تلاميذ تلاميذ كعب الأخبار هذا ليس بصحيح، لأنه من فهم الصقين بل من الكذب. لأنه ليس كل من روى شيئا عن أحد يصير تلميذاً له فقد ثبت كما قال الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة منفي رضيه على أبي ريا فقد سمع النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بسلام وغيره من اليهود الذين ينزلون إلى المدينة فهل صار النبي صلى الله عليه وسلم بسماعه منهم أو برواياته عنهم تلميذاً لهم وسمع كذلك صلى الله عليه وسلم من تميم الداري رضي الله عنه هل يصح ان نقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قرط الميزان لتميم هذا بلا شك من الشك من الافتراء و وقد صح أن عبد الله بن عمرو بن العاص قد جاء بزاملتين من كتب من كتب أهل الكتاب في غضو اليومه، فكان يروي منها. ولكن عبد الله بن عمر كما بينا كغيره من الصحابة كان يحرف على ألا ينقل من هذا ما يتعلق بباب العقائد والأحكام أو ما قد جاء في شرعنا مما لا يحتاج إلى معرفته عنهم. ولكن أبا ري ركز في طعنه على أبي هريرة لأن أبا هريرة هو أكثر الصحابة بواية عن النبي صلى الله عليه وسلم فبسقوط مروياته تفقط السنة فأراد أبا ري أن يشكك الناس في مرويات أبي هريرة بحجة أن أبا هريرة كان أكثر كان أكثر الصحابة وصوقا بأهل الكتب أخذ عنهم والقيادة له هذا كذب وكما قال الشيخ محمد حسين الذهبي هنا أيضا في كتابه الإسرائيليات كان ابن عباس يرجع إلى من أسلم من أهل الكتاب ويأخذ عنهم بحكم اتفاق القرآن مع الطورات والإنجيل في كثير من الموابع التي أجملت في القرآن وفصلت في الطورات أو الإنجيل ولكن كما قلنا فيما سبق إن الرجوع إلى أهل الكتاب كان في دائرة محدودة ضيقة تتفق مع القرآن وتشهد لهم أما ما عدا ذلك مما يتنافى مع القرآن ولا يتفق مع الشريعة الإسلامية او مما لا يقبله العقل ولا يصدقه فكان ابن عباس لا يقبله ولا يأخذ به ذكرى جيد وفيه نختتم جلستنا هذا إن شاء الله وإن شاء الله أداء طالب العلم حوالي السابعة والنصف ومنا إلا ربنا جل نجعله فمنا إلا الرب إن شاء الله تعالى بتوقيت القاهرة. وصلى الله على محمد وعلى اله واصحابه وسلم